الحمد لله نبي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما بر بأسا شديدا من له ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين الصالحات أن لهم أجر حسنا ما كين فيه ابدا وانذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآباء كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعل تباقع النفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث نفسا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وما عليها قيزا جرزا أن حكبت أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ عوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا عليها في الكهف سنين عجبا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبسوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إرقاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء طول اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا تزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم بالفقاء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 وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق دعائهم الوصيد لو اطلعت علىهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائلٌ منهم كمل بالثم قالون بثنائهم من أو بعض يهم قالون ربكم أعلى بما لبثم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه بورقكم هذه إلى المدينة فينظر فَيَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَلْيَتَّقِ الصَّوْمَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّهُمْ يَظُنُّونَ إن عَلَيْكُمْ يَرْجُمُونَكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَخْزْنَا لِلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وعاد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين ظنبوا على أمرهم لنستخذن عليهم مسجدا فيقولون فلا تراضعهم كلبهم ويقولون كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وتامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعزتهم ما يعلمه إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واضكر ربك إذا نفيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا وشدا ولبتوا في كهبهم ثلاثمائة سنين وزادوا سفعا قل الله أعلم بما نبتوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه ولا يشرك في حفنه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبجل لشريماته ولن تجد فَاحْذَا وَاصْبِرْنَ كَمَا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْجَلُوا عِنْدَهُ كَأَنَّهُمْ تريد دينة الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واستبع هواه وكان عمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليسفر إنا أعتدنا للظالمين نارا حاط الزراد وما من يستغيث يغاث بما انكلمه كلمه يشوي الوجوه وسالاب وساء ادمر فقاء ان الذي عمل العمل الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا الا جنة من جنة عذاب تجري من تحتهم تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أثواب الذهب ويلبسون فيها من خضرة الصودا متكين فيها على الآراء. يومَئِذٍ وَحُسْنَتُ مُرْتَفَقًا ۖ وَأُذِيبِلَهُمْ نَهْرٌ جَريٌّ ۖ فَجَعَلْنَا مِنْهُمَا جَنَّتَيْنِ مِن أعنابٍ وحَفَفْنَاهُمَا بنَخْلٍ وِحَفَفْنَا هُمَا وَجَعَلْنَا بينهما زرعا. تلك الجنتين آتت قلها ولم تظلم له شيئاً وفجرنا خلاله ما له وكان له سمع فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أفسه منك ما له أنا ودخل جنةه وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أنت بذهابه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجلت إلى رضي لأجدن خيرا منها منقربا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقت أكفرت بالذي خلقتك من تراب ثم من نطفة ثم, ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترى أنا قل من كمالا وولدا فاعسى ربي أن يؤسيني خيرا من جنتك ويرسل عليها خسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بتمره فأصبح يطلب كفيه على ما انفق فيها وهي طاوية على روشها ويقول يا ليسني لم أشرك برضي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا قبري بلم مثل الحياه الدنيا كما ان زناحه من السماء كما ان زناحه من السماء اذا اختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تزروه وكان الله على كل شيء مقتدر هل المال والبنو نزينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عيد ربك ثوابه وخير أمله ويوم نسيء الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة فالدعمكم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لها الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا روحه حاضرا ولا يظلم ربك احدا واذ النار مرى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 ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضمين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعل ما بينهم موبطا ورأى المجرمون النار فظلوا أنهم ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن لناك من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منعناك أن يؤمنوا إذ جاء ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومندرين ويدادر الذين كفروا بالباطل ليدحبوا به الحق واستخدوا آياتي وما وَمَنْ نَظَرَ مِنَّا نُذْكِرُ آيَاتِ رَبِّهِ فَهُوَ فأعرض ضَعْفًا عنها فَأَرْضَنَا عنها وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وaien tad'uhum ila al-huda falan yahdadu itha abada warabbuka al-ghafurud-rahman law yu'akhiduhum bima kasabuna ajjal lahum al-'adhab bal وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ ظَالَ مُسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَسَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ حتى أبلغ مجمع البحر أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نتيا حوتهما فاتخذ تبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا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 قال ستجدني إن شاء الله صابرا صابرا ولا أعطي أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عني شيء حتى أثبت لك منه ذكرى فانطلقا حتى إذا وشبهت السفينة خرقها قالا خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لم أقل إنك لن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 قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلرت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا سيأهل قرية استطعنا أهلها حتى إذا تاهوا لقريه التطما أهلها فادوا ان يضيفهما فوجدا فيا جدارا يريد أن ينط بف قال لو شئت لاتخذت خمسه على وزن قال هذا فراق بيني وبينك فانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا أن السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فوصل معيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباء وأن الغلام فكان أبوه مؤمنين فكان أبوه ممنين فخشينا أَيُّرْهِضُ ظَمَأٌ يَهُنُهُ وَصُفْرَاءُ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وأقرب رحما وَأَنَّ الْجِدَاءَ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتَيْمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا فَرَادَ رَبُّكَ أَن يبلغا هُما وَيَسْتَفْرِجَاكَ الَّذُهُمَا وَأَخْلَصَا لِرَبِّكَ وَمَا ذَاعَ الشَّرْعُ نَمِي تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْمَعْ عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْتَرُونَكَ عَنْ ذِ الْقَرْنَيْقِ سَأَسْلُو عَلَيْكُمْ ذِكْرًا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأسبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرن إنا أن تعذب وإنا في ذي الحجنا قال ان من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربك ثم يرد الى ربي فيعذبه عذابا نكرا وان من امن, آمن و صالحا فله جزاء حسنا. وَاذَا نَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُكْرَهُ ثُمَّ أَسْعَى سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَقُومُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السجين وجبن دونهما قوما لا يشادون يفطهون قولا قالوا يا ذا القرن إن يأجوج ومأجوج مفتدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سجا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 لي أفرق عليه قطرا فما اتطاعوا أن يظهروا وما اتطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله تكى وكان وعد ربي تَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بعض وَنُفِخَ في الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنِ الذِّكْرِ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا افَخَجَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَسْتَخْدِمُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْجَحِيمِ وَمَن كَانَ يَسْتَكْبِرُ لَنُذِلَّهُ فِي الْأَرْضِ لا تعيم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صلعا هؤلاء الذين كفروا بآيات ربهم ولقاء فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جمات الفردوس نزلا خالدين فيها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 فمن كان رجلا ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا